من ع ا د لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب عاد يعني اتخذ الولي عدوا وهذا معناه أ ن ه أ ب غ ض ه قال العلماء إ ن أ ب غ ض الولي لما هو عليه من الدين فهذا ظاهر دخوله في الحديث و أ م ا إ ن عاداه ل أ ج ل الدنيا وحصل بينه وبين خصومات ل أ ج ل الدنيا فهذا فيه تفصيل إ ن صار مع الخصومات بغضاء و ك ر ف ف إ ن ه يخشى عليه أ ن يدخل في هذا الحديث و أ م ا إ ن كانت الخصومات بدون بغضاء ف إ ن ه لا يدخل في هذا الحديث يعني لا يكون مؤذنا بالحرب وذلك ل أ ن سادات ا ل أ و ل ي ه من هذه ا ل أ م ة قد وقعت بينهم خصومات فتخاصم عمر وابو بكر في ع د ة مجالس وتخاصم ابن عباس بل العباس و علي وحصل بينهم خصوم ة وترافع الى القاضي وهكذا في عدد من ا ل أ ح و ا ل فوقوع الخصومه بلا بغضاء لولي من أ و ل ي ا ء الله جل وعلا فهذا لا يدخل في هذا الحديث و أ م ا إ ذ ا أ ب غ ض وليا من أ و ل ي ا ء الله جل وعلا ف إ ن ه مؤذن بالحرب يعني قد اذنه الله جل وعلا بحرب من عنده و إ ي ذ ا ن ه بالحرب معناه أ ن ه اعلم وانذر بانه سيعاقب من الله جل وعلا اذ حرب الله جل وعلا ايصال عذابه ونكاله لعباده قال من عادى لي وليا والولي عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عرف ب أ ن ه يعني عرفه بعض العلماء ب أ ن ه كل مؤمن تقي ليس بنبي كل مؤمن تقي ليس بنبي هذا الولي في الاصطلاح عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يعني أ ن الولي كل من عنده إ ي م ا ن وتقوى و ا ل إ ي م ا ن والتقوى تتفاضل سيكون تكون ا ل و ل ا ي ة يعني م ح ب ة الله جل وعلا لعبده ونصرته لعبده تكون تلك ا ل و ل ا ي ة م ت ف ا ض ل ة و إ ن م ا يقصد بالولي من كمل بحسب استطاعته ا ل إ ي م ا ن والتقوى وغلب عليه في أ ح و ا ل ه ا ل إ ي م ا ن والتقوى وذلك لقول الله جل وعلا أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون س فجعل ا ل أ و ل ي ا ء هم المؤمنين المتقين إ ذ ن فمن عاد مؤمنا متقيا ق ت سعى في تكميل ايمانه و ت ق و ى بحسب قدرته ولم يعرف عنه ما يخدش كمال إ ي م ا ن ه وكمال تقواه ف إ ن ه مؤذن بحرب من الله يعني معلم ومهدد بايصال ع ق و ب ة الله جل وعلا له ل أ ن هذا الولي محبوب لله جل وعلا منصور من الله جل وعلا والواجب أ ن تحب المرء ل م ح ب ة الله جل وعلا له قال وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه يعني أ ن أ ح ب القربات إ ل ى الله جل وعلا أ ن يتقرب إ ل ي ه بها العبد أ ن يتقرب العبد بالفرائض هذه أ ح ب القربات إ ل ى الله جل وعلا الصلوات الخمس حيث يص... تصلى وتقام ا ل ز ك ا ة ا ل م ف ر و ض ة الصيام المفروض الحج المفروض ا ل أ م و ر ا ل و ا ج ب ة كل أ م ر افترضه الله جل وعلا عليه فالتقرب إ ل ي ه به و أ ح ب ا ل أ ش ي ا ء إ ل ي ه جل وعلا وهذا خلاف ما ي أ ت ي لبعض النفوس في أ ن ه م يحصل عندهم خشوع وتذلل في النوافل ما لا يحصل الفرائض بل ويرجون بالنوافل ما لا يرجون بالفرائض وهذا خلاف العلم والله جل جلاله كما جاء في هذا الحديث القدسي إ ن م ا يحب بل أ ح ب ما يتقرب إ ل ي ه به جل وعلا ما ا س ت ر ض ه سبحانه ف ا س ت ر ض الله جل وعلا الفرائض ل أ ن ه يحب أ ن يتعبد بها قال ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه يعني لا يزال يتقرب بالنوافل نوافل العبادات بعد الفرائض حتى يحبه الله جل وعلا وهذا يعني أ ن ه صارت له ك ث ر ة النوافل وطفا بحيث كثر منه إ ت ي ا ن ه بنوافل العبادات من ص ل ا ة وصيام وصدقات وحج و ع م ر ة واشبه ذلك قال حتى أ ح ب ه وهذا يدل على أ ن م ح ب ة الله جل وعلا تجلب بالسعي في طاعته ب أ د ا ء النوافل والسعي فيها بعد أ د ا ء الفرائض والتقرب إ ل ى الله جل وعلا بها قال ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه ل م ح ب ة الله جل وعلا لعبده أ ث ر فما هذا ا ل أ ث ر قال ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إ ل ى آ خ ر ه هذا فسره علماء الحديث وعلماء ا ل س ن ة بقولهم كنت سمعه الذي يسمع به يعني أ و ف ق ه و أ س د د ه في سمعه وفي بصره وفيما يعمل بيده وفيما يمشي إ ل ي ه برجله فمعنى قول كنت سمعه يعني أ و ف ق ه في سمعه وهذا ليس من ا ل ت أ و ي ل ل أ ن ا ل ق ا ب ع الشرعي النصي أ ن الله جل وعلا لا يكون بذاته سمعا ولا يكون بذاته بصرا ولا يكون بذاته يدا ولا يكون بذاته رجلا جل وعلا وتقدس وتعاظم ربنا فدل هذا ا ل ق ا ض ع الشرعي على أ ن قوله كنت سمعه الذي يسمع به يعني أ ن ه يوفق في سمعه ويسدد فلا يسمع إ ل ا ما يحب الله جل وعلا أ ن يسمع ولا يبصر إ ل ا ما يحب الله جل وعلا أ ن يبصر ولا يعمل بيده ولا يبطش بيده إ ل ا بما يحب الله جل وعلا أ ن يعمل باليد أ و ان يبطش بها وكذلك في الرجل التي يمشي بها وغلاه ا ل ص و ف ي ة ت د ل و ا بهذا على م س ا ل ة الحلول وهناك ر و ا ي ة م و ض و ع ة زادوها في هذا الحديث بعد قوله ورجله التي يمشي بها قال وحتى يقول للشيء كن فيكون وهذا من جراء ع ق ي د ة الحلول وهذه م ر و ي ة لكنها ب أ س ا ن ي د م ن ك ر ة ح ك م عليها ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم بالوضع قال ولئن س أ ل ن ي ل أ ع ط ي ن ه ولئن استعاذني لاعيذنه يعني والله لئن س أ ل ن ي ل أ ع ط ي ن ه لان اللام في قوله لئن هذه و ا ق ع ة في جواب القسم ويكون قبلها قسم لئن س أ ل ن ي ل أ ع ط ي ن ه يعني والله لئن س أ ل ن ي ل أ ع ط ي ن ه ما س أ ل يعني أ ن ه يكون مجاب ا ل د ع و ة ولئن استعاذني ل و ع ذ ن ه وهذا فرع من ا ل ج م ل ة قبلها جعلنا الله و إ ي ا ك م من خاصه عباده و أ و ل ي ا ء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تجاوز لي عن أ م ت ي ا ل خ ط أ والنسيان وما ا س ت ك ر ه عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل الله جل وعلا ورحمته قال فيه عليه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ وما استكره عليه الحديث أيضا بيان وعلا بالمؤمنين قال الصلاة والسلام تجاوز الخطأ والنسيان فضل جل لي أمتي إن عن وما وفي قوله إ ن الله تجاوز لي ما يفهم أ ن هذا من خصائص هذه ا ل أ م ة فغيرنا من ا ل أ م م إ ذ ا هم العبد بحسنه لم تكتب له ح س ن ة و إ ذ ا هم ب س ي ئ ة فتركها لم تكتب له ح س ن ة وكذلك في خصائص كثيره ة و م ن ا التجاوز عن ا ل خ ط أ والنسيان فرحم الله جل وعلا هذه ا ل أ م ة لنبيها صلى الله عليه وسلم فتجاوز لها عن ا ل خ ط أ والنسيان ولما نزل قول الله جل وعلا في آ خ ر س و ر ة ا ل ب ق ر ة وان ت ب د و ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شق ذلك على ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم جدا حتى نزلت ا ل آ ي ة الاخرى وهي قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط ا ن ا فدعا بها ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم فقال الله جل وعلا قد فعلت ف قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا وقول الله جل وعلا قد فعل هو في معنى هذا الحديث بل هذا الحديث في معنى ا ل آ ي ة فدل ذلك على أ ن من أ خ ط أ ف إ ن ه لا إ ث م عليه ومن نسي فلا إ ث م عليه لكن هذا مختص بالحكم التكليفي أ م ا الحكم الوضعي ف إ ن ه يؤاخذ بخطئه وبنسيانه يعني ما يتعلق بالضمانات ف إ ذ ا أ خ ط أ فقتل مؤمنا خطا ف إ ن ه يؤاخذ بالحكم الوضعي عليه بالديه وما يتبع ذلك و أ م ا ا ل إ ث م ف إ ن ه لا إ ث م عليه ل أ ن ه أ خ ط أ وكذلك إ ذ ا أ خ ط أ ف ا ع ت د على أ ح د في ماله أ و في جسمه أ و في أشباه ذلك ف إ ن ه لا إ ث م عليه من ج ه ة حق الله جل وعلا أ م ا حق العباد في الحكم, في الحكم الوضعي ف إ ن ه م مؤاخذون به يعني أ ن ا ل آ ي ة والحديث دل على التجاوز فيما كان في حق الله ل أ ن الله هو الذي تجاوز وتجاوزه جل وعلا عن حقه سبحانه وتعالى وهذا هو المتعلق بالحكم التكليفي كما هو معروف في بحثه في موضعه في علم أ ص و ل الفقه و ا ل خ ط أ غير النسيان وكذلك ا ل إ ك ر ا ه ما يكره عليه أ ي ض ا يختلف عنهما ف ا ل خ ط أ إ ر ا د ة الشيء وحصول غيره من غير قصد لذلك والنسيان الذهول عن الشيء و ا ل إ ك ر ا ه أ و قوله ما ا س ت ك ر ه عليه يعني ما أ ك ر ه عليه فعملوا شيئا على ج ه ة ا ل إ ك ر ا ه والله جل وعلا قال إ ل ا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم عليهم غضب ا ل آ ي ة في س و ر ة النحل وهذا فيه من حيث التفريعات ا ل ف ق ه ي ة مباحث ك ث ي ر ة نطويها طلبا للاختصار وعن ابن عمر رضي الله قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عنهما عليه ابن بمن الله قال الله الله فقال كبي رضي صلى أخذ كن في ا ل د ن ي ا كأنك غ ر ي ب أو ع ا ب ر س ب ي ل و ك ا ن ابن ع م ر رضي الله عنهما يقول إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح و إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساء وخذ ا من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه و و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم له به ح ي ا ة القلوب ل أ ن به الابتعاد عن الاغتراب بهذه الدنيا بشباب المرء أ و بصحته أ و بعمره أ و بما حوله قال ابن عمر رضي الله عنهما أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وهذا يدل على الاهتمام بابن عمر وكان ا ذ ا ك شابا صغيرا في العشر ا ل ث ا ن ي ة من عمره قال أ خ ذ بمنكبي فقال كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر س ب ي ل وهذا من أ ع ظ م ا ل و ص ي ة ا ل م ط ا ب ق ة ب ا ل و ا ق ع لو عقل الناس ف إ ن ا ل إ ن س ا ن ابتدا حياته في ا ل ج ن ة ونزل إ ل ى هذه ا ل أ ر ض ت ل ا ء فهو فيها غريب أ و عابر سبيل فزيارته للدنيا ز ي ا ر ة الجنس البشري ب أ ج م ع ه للدنيا هذه ز ي ا ر ة غريب و إ ل ا ف إ ن مكان آ د م ومن تبعه على إ ي م ا ن ه وتقواه وتوحيد الله جل وعلا و ا ل إ خ ل ا ص له فالمنزل هو ا ل ج ن ة و إ ن م ا أ خ ر ج آ د م من ا ل ج ن ة ت ل ا ء وجزاء على معصيته وهذا إ ذ ا ت أ م ل ت وجدت أ ن المراه المسلم حقيق أ ن يوطن نفسه و أ ن يربيها على أ ن منزله ا ل ج ن ة وليست هي هذه الدنيا وهو في هذه الدنيا في دار ابتلاء و إ ن م ا هو غريب أ و عابر سبيل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أ ح س ن استشهاد ابن القيم رحمه الله تعالى ا ل ذكر أ ن حنين المسلم ل ل ج ن ة و أ ن حبه ل ل ج ن ة ورغبه فيها هو بسبب أ ن ه ا موطنه ا ل أ و ل و أ ن ه هو ا ل آ ن سبي للعدو ورحل عن أ و ط ا ن ه بسبب سبي إ ب ل ي س لابينا آ د م وهل ترى أ ن يرجع إ ل ى داره ا ل أ و ل ى أ م لا ولهذا ما أ ح س ن قول الشاعر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إ ل ا للحبيب ا ل أ و ل وهو الله جل جلاله كم ن ز ل في ا ل أ ر ض ي أ ل ف ه الفتى وحنينه أ ب د ا ل أ و ل منزل وهي ا ل ج ن ة وهذا إ ن م ا يخلص له قلب المنيبين إ ل ى الله جل وعلا دائما المخبتين له الذين تعلقت قلوبهم بالله حبا ورغبا ورهبا وطاعه وتعلقت قلوبهم بدار ا ل ك ر ا م ة ب ا ل ج ن ة ويعملون لها و ك أ ن ه ا بين ع ي ن ه م فهم في الدنيا ك أ ن ه م غرباء أ و ك أ ن ه م عابر سبيل ومن كان على هذه الحال غريب أ و عابر سبيل ف إ ن ه لا ي أ ن س بمقامه ل أ ن الغريب لا ي أ ن س إ ل ا بين أ ه ل ه وعابر السبيل دائما على عجل من أ م ر ه وهذه ح ق ي ق ة الدنيا ف إ ن ه لو عاش ابن آ د م ما عاش عاش نوح أ ل ف سنه منها ت س ع م ا ئ ة وخمسون س ن ة في قومه فلبث في قومه أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما ثم مضت وانتهت وعاش أ ق و ا م مئات السنين ومضوا وانتهوا, وانتهوا وعاش قوم مائه س ن ة وثمانون س ن ة و أ ر ب ع و ن وخمسون ف ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه م غرباء وعابروا سبيل مروا في هذه الدنيا وذهبوا والموت يصبح المرء ويمسيه ف... يجب على المرء أ ن ينتبه لنفسه و أ ع ظ م ما يصاب به العبد أ ن يصاب ب ا ل غ ف ل ة عن هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل غ ف ل ة عن ح ق ي ق ة الدنيا ما هي ف إ ذ ا من الله عليه ب م ع ر ف ة ح ق ي ق ة الدنيا و أ ن ه ا دار غ ر ب ة وانها دار ابتلاء دار اختبار دار ممر وليست دار مقر ف إ ن ه يصحو قلبه و أ م ا إ ذ ا غفل عن هذه ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن ه يصاب ق ل ب ه من مقاتله و ايقظنا الله و إ ي ا ك م من أ ن و ا ع الغفلات ابن عمر رضي الله عنه كان يوصي بمقتضى ا ل و ص ي ة فيقول إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح و إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساء يعني كن على حذر دائما من الموت أ ن ي ف ج أ ك فكن على استعداد و قد قيل في عدد من علماء السلف علماء الحديث كان فلان لو قيل له إ ن ك تموت الليله ة لما ل م استطاع ع أن يزيد في لما و قيل له إنك ت و ت ل ل ل ل ي ة م استطاع أ ن يزيد في عمله وهذا يكون باستحضار حق الله جل وعلا دائما و أ ن ه إ ذ ا تعبد ف إ ن ه ي س ت ح ض ر ذلك ويخلص فيه لربه و إ ذ ا خالط أ ه ل ه يكون على ا ل إ خ ل ا ص وامتثال ا ل ش ر ي ع ة و إ ذ ا بايع أ و اشترى فيكون على ا ل إ خ ل ا ص وعلى الرغب في اتيان الحلال وهكذا في كل أ م ر ي أ ت ي ه ف إ ن ه يكون على علم وهذا فضل أ ه ل العلم أ ن ه م إ ذ ا تحركوا وعملوا ففي كل حال يكونون فيه يستحضرون الحكم ة الشرعي ة فيه فيمتثلونه او يفعلون و إ ن غلطوا أ و إ ن أ ذ ن ب و ا فسرعان ما يستغفرون فيكونون بعد الاستغفار أ م ث ل مما هم قبله وهذه مقامات ولهذا قال وخذ من صحتك ل م ر ض ه ومن حياتك لموتك رواه البخاري نعم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 ذلك لكونه في كتاب التوحيد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يؤمن أ ح د ك م حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا حديث حسن كما حسنه هنا النووي بل قال حديث حسن صحيح س ب ب تحسينه أ ن ه في معنى الآية وهي قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت و ي س ل م تسليما وتحسين الحديث لمجيء آ ي ة فيها معناه مذهب كثير من المتقدمين من أ ه ل العلم كابن جرير الطبري و ج م ا ع ة من ح د ا ق ا ل ا ئ م ة والمحدثين قوله هنا لا يؤمن أ ح د ك م حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني ا ل إ ي م ا ن الكامل لا يكون حتى يكون هوى المرء و ر غ ب ة المرء تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أ ن يجعل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما على مراده و أ ن يكون شرع النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على هواه وهكذا ف إ ذ ا تعارض رغبه وما جاء به جاءت به ا ل س ن ة ف إ ن ه يقدم ما جاءت به ا ل س ن ة وهذا جاء بيانه في آ ي ا ت ك ث ي ر ة وفي أ ح ا د ي ث أ ي ض ا ك ث ي ر ة كقول الله جل وعلا قل إ ن كان آ ب ا ؤ ك م في آ ي ة ب ر ا ء ة قل إ ن كان آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م ل ا ي ه ل ا أ ن قال أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه فالواجب أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما و إ ذ ا كان كذلك فسيكون هوى المرء تبعا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ذ ن في قوله لا يؤمن أ ح د ك م هذا فيه نفي لكمال ا ل إ ي م ا ن الواجب وهذا ظاهر من ا ل ق ا ع د ة التي سبق أ ن ذكرناها لكم وتتمه الكلام على شرح الحديث فيما قدمناه من شرحنا على كتاب التوحيد نعم وعن أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آ د م انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن آ د م لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آ د م لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره رواه الترمذي وقال حديث حسن والله اعلم صلى الله على محمد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 فمن اتبع ر س ا ل ة موسى عليه السلام في زمنه كان منادا بهذا ا ل ن د ى ومن اتبع ر س ا ل ة عيسى في زمنه كان منادا بهذا ا ل ن د ى وبعد ب ع ث ة محمد صلى الله عليه وسلم من يحظى على هذا ا ل أ ج ر وعلى هذا الفضل والثواب هو من اتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم واقر له بختم ا ل ر س ا ل ة وشهد له ب ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة واتبعه على ما جاء به قال جل وعلا يا ابن آ د م إ ن ك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أ ب ا ل ي وهذه ا ل ج م ل ة في معنى قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا فالعبد إ ذ ا أ ذ ن ب وسارع إ ل ى ا ل ت و ب ة ودعا الله جل وعلا أ ن يغفر له ورجا ما عند الله جل وعلا ف إ ن ه يغفر له على ما كان منه من الذنوب مهما كانت ب ا ل ت و ب ة التوبه تجب ما قبلها وقوله جل وعلا هنا إ ن ك ما دعوتني ورجوتني فيه أ ن الدعاء مع الرجاء موجبان ل م غ ف ر ة الله جل وعلا وهناك من يدعو وهو ضعيف الظن بربه لا يحسن الظن بربه وقد ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال قال الله تعالى أ ن ا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء والعبد إ ذ ا دعا الله جل وعلا مستغفرا لذنبه يدعو مستغفرا ومستحضرا أ ن فضل الله عظيم و أ ن ه يرجو الله أ ن يغفر و أ ن الله سيغفر له ف إ ذ ا عظم الرجاء بالله و أ ي ق ن أ ن الله جل وعلا سيغفر له وعظم ذلك في قلبه حصل له مطلوبه ل أ ن في ذلك إ ح س ا ن الظن بالله و إ ع ظ ا م الرغب بالله جل وعلا وهناك عبادات ق ل ب ي ة ك ث ي ر ة تجتمع على العبد المذنب حين طلبه الاستغفار و قبول ا ل ت و ب ة حين طلبه ا ل م غ ف ر ة وقبول ا ل ت و ب ة تجتمع عليه عبادات ق ل ب ي ة ك ث ي ر ة توجب م غ ف ر ة الذنوب فضلا من الله جل وعلا وتكرما قال غفرت لك و ا ل م غ ف ر ة ستر الذنب وستر أ ث ر الذنب في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ا ل م غ ف ر ة غير ا ل ت و ب ة ل أ ن ا ل م غ ف ر ة ستر غفر الشيء بمعنى ستره والمقصود من ستر الذنب أ ن يستر الله جل وعلا أ ث ر ه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ث ر الذنب في الدنيا العقوبه عليه و أ ث ر الذنب في ا ل آ خ ر ة العقوبه عليه فمن استغفر الله جل وعلا غفر الله له يعني من طلب ستر الله عليه في أ ث ر ذنبه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ستر الله عليه فمحى او ستر أ ث ر الذنب بحجب أ ث ر الذنب من ا ل ع ق و ب ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال يا ب ن آ د م لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني من كثرتها بلغت عنان السماء السحاب العالي من كثرتها وتراكمها قال ثم استغفرتني غفرت لك وهذا مما يجعل العبد المنيب يحب ربه جل وعلا أ ع ظ م م ح ب ة ل أ ن الله العظيم الذي له صفات الجلال والجمال والكمال والذي له هذا الملكوت كله وهو الذي على كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل وهو الذي من صفاته كذا وكذا من عظيم الصفات وجليل النعوت و ا ل أ س م ا ء يتودد إ ل ى عبده بهذا التودد لا شك أ ن هذا يجعل القلب محبا لربه جل وعلا متذللا بين يديه مؤثرا مرضاه الله على مراض غيره سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا يا ب ن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك وهذا فيه الحث ذ على طلب ا ل م غ ف ر ة ف إ ن ك اذا أ ذ ن ب ت فاستغفر ف إ ن ه ما أ ص ر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين م ر ة كما جاء في العثر فمع الاستغفار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 لا يشرك به شيئا لا جليل الشرك ولا صغيره ولا خفيه بل قلبه مخلص لله جل وعلا ليس فيه سوى سوى الله جل وعلا وليس فيه رغب الا الى الله جل وعلا وليس فيه رجاء الا رجاء الله جل وعلا لا يشرك به شيئا باي نوع من انواع الشرك فان الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا قال سبحانه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك لا بقرابها مغفره يعني بملء الارض مغفره وهذا من عظيم رحمه الله جل ج ل اللهم ه بعباده وإحسانه ا لك ل ل ه م الحمد على أ س م ا ئ ك وصفاتك اللهم لك الحمد على ما أ ن ع م ت به علينا من ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م اللهم لك الحمد على ما أ ن ع م ت به علينا من ب ع ث ة نبيك محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من سلوك طريق سلفنا الصالح اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من م غ ف ر ة للذنوب ومن كتب للحسنات ومن محو للسيئات اللهم لك الحمد على آ ل ا ئ ك ا ل ع ظ ي م ة اللهم لك الحمد و أ ن ت للحمد أ ه ل لك الحمد ملء السماوات وملء ا ل أ ر ض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أ ن ت ربنا عليك توكلنا و إ ل ي ك أ ن ب ن ى و إ ل ي ك المصير اللهم فاغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم أ ب د ل سيئاتنا حسنات واجعلنا ممن رحمتهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ويسرتهم إ ل ى طريق الحق والخير اللهم رسخ العلم في قلوبنا وارزقنا بعده علما نتقرب به إ ل ي ك اللهم بعد العلم النافع فارزقنا العمل الصالح اللهم اجعل قلوبنا خ ا ش ع ة واجعل دعاءنا مسموعا نعوذ بك اللهم من الحور بعد ا ل ك و ر ونعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى اللهم ن س أ ل ك لنا و ل إ خ و ا ن ن ا جميعا ولمن نحب ولهلينا أ ولذوينا ن س أ ل ك لنا جميعا أ ن تجعلنا ممن ختمت له ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة وغفرت ذنبه و أ ل ه م ت ه ر ش ت ه وجعلت يوم لقاك خير ي أ اللهم م ه ا لك الحمد كله ولك الفضل كله و إ ل ي ك يرجع ا ل أ م ر كله لك الفضل على على ا ل إ س ل ا م ولك الفضل والحمد على ا ل إ ي م ا ن ولك الحمد والفضل على العلم ولك الحمد والفضل على ما نرفل به من نعم ع ظ ي م ة والاء جسيمه اللهم تقبل ذلك منا واغفر لنا ذنوبنا وحبنا و وخطايانا أ ن ت ولينا ا اغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الغافرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أ ح ب ت ن ا في الله انتهت م ا د ة هذا ا ل إ ص د ا ر نرجو الله عز وجل أ ن ينفع به المسلمين في سائر أ ر ج ا ء العالم ولا تنسوا إخوانكم والسلام ورحمة وبركاته الأسلام من صالح الله عليكم الله إذاعة دعائكم جزاكم الله خيرا من في طريق